مع تحيات المرتبة التعاوني بمحافظة الطائف أيها الأحبة قبل أيام دخل رمضان وطرحنا كلنا برمضان لكن أكاد أجزم أن هناك اناس والله فرح برمضان أكثر مني ومنكم إنهم الفقراء والمساكين إنهن الأيام والأرامل والأيتام الذين نسيهم إخوانهم طوال العام وهم يفرحون برمضان لأن أخواتهم ولأن إخوانهم سيذكرونهم في رمضان مريض يريد الدواء أرمله لا تجد مكانا تضع فيه ابناءها أناس مكلومين ينتظرون إخوانهم أن يعطف عليهم ويعطوهم مما لله الذي اتاهم